جبل حلة اللوينا دي ما بين الاعادي يا ما بين الاعادي يا ما بين الاعادي انت فوق متني وانا دمعة تتهل واسف زماني لا عشير ولا أهل لا عالي الأكبر بقال ولا بعد نوريهل هذا جسام انتضرت طف شمعة الأجهل لابن أمي زاد همي أين أنت يا حسين أين أنت يا حسين ndihna ma bini lakad ya hussin ndihna lalfa lwinaad ya hussin ndihna ma bini lakad ya hussin ndihna ma bini lakad ya hussin Zadha ammi Ayni amti ya hussin Ayni amti ya hussin Shedda tina مره اقع مره صيحا وين شيال العالم وانا ابو فاضل عضيدك وصف صابوه بسهم اللي طفي نار ضلعي مثل ضلع ام الهشام يابنا امي زاد همي اين انت يا حسين اين انت يا حسين علمنا نادي يا حسين احنا ما واحنا رابين الأعادي يا حسين يا أمي زاد أمي أين أنت يا حسين أين أنت يا حسين يردت الدنيا علي وانا بتحام الحمي يدباه الكل يعرف ويعرف أمي فاطمة ليش يا حسين بغدرهم بتشوع لي نسمي نهل بيت النبوة الله نحمل المكرمه ابنا امي سد همي يا حسين اين انت يا حسين بالعنف نادي يا حسين رحنا اين انت يا حسين ارتچ وين بلين افراق <تصفيق> عبد الله سعود ويش في شوف فند ام رقيه من المت اصبح يصيح علي مسكين بصوت عالي وانتحب لو نرد للمدينه وانت باق على التور جبنا امي زاد همي أين انت يا حسين أين أنت يا حسين تبا يا حسين وحنا <متصفيق> ما بين الأعادي يا حسين تبا العلم فلو ينادي يا حسين الهندسة الصوتية والتوزيع باقر الحكام <ممي> <سنهم مين>. المونتاج <متصفيق> محمد العبودي <متصفيق> بصوت؟ المنشد الحسيني عدنان الوائلي الكلمات للشاعر الحسيني المبدأ رحيم الوائلي ونسألكم الدعاء